يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إِنِّي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا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 بَنِينَ وَاجْعَلْ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَاجْعَلْ لَهُمْ أَنْهَارًا مَا لَهُمْ لَا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرًّا وَقَدْ خَلَقَهُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَاجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا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 ومكروا مكراً كبراً وقالوا لا تذرن آل ولا تذرن ودوا ولا سواع ولا سواع ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين